ولقد زيئنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وَأَمِّ السَّقِيرِ إِذَا أُلْقِيَ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبه، فسحقل أصحاب السعير.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 في السماء أي أخفف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم في السماء أي رسل عليكم حاصفا فستعلمون كيف نذير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 118. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 119. الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا عتو ونفور 110. يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِيدٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ